الحمد لله فاشد البليات والحمد للوالحمد لله واسع الرحمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه لا يوم في النمات أما بعد فيا أيها المسلمون أُنصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فبالتقوى يجعل الله جل وعلا لنا من كل غيث مفرجا ومن كل بلوى آبية ومن كل عسل نصرى معاشر المسلمين إن أمة المسلمين تمره بفتن شديدة الخطر عظيمة الظمر محن تموت وبلايا تروج ولا حول ولا قوة لله بالله العلي العظيم ألا وإنه واحد علينا جميعا أن نتعامل مع هذه المصائد في منطلق سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل ولا تتغير قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأمسهم وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن غير أن أنها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما أعظمه من توتيهم يبير سنة الله جل السبب الأوحدة لحفظ نعمة الأمن لجميع المخلوقات إخوة الإسلام من الأصول القطعية أن الذنوب والمآصية سبب حلول المصائب سبب حلول المصائب وهنون النقم وأوقُوا إنكَ باتِ لجميع الأمم وعنَّ بالطاءة والتوبة تحصلُ جميعٌ لأمر يقول ربنا جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف إخوة الإسلام أعظم أسباب أعظم أسباب دفع الأذابي قبل وقوعه ورفعه بعد حلوله التضرع إلى الله جل وعلا في كل وقت وحين والافتقار إليه سبحانه والانكسار إليه لا سيما عند البلاء والمحن وإجتذاد المحن والهلك يقول رَبُّنَا جَلَّ وعلا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا أَن لَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ويقول عَزَّ شَأْنُهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ كيف لا نتضرع إلى الله جل وعلا عند حلول المحن وربنا هو القادر على رفع كل بلوان أمن يجيب المضطر إذا جآه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض كيف لا نلتجئ اليه سبحانه عند الضرراء والباساء وهو كاشف كل ضراء قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لان انجانا منها به لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشتكون إخوة الإسلام إن الالتجاء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه ظاهراً وباطنا قلباً وقالباً هو منهج الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم وهو منهج عباد الله الصالحين فلا غروا، فكلنا يعرف في كتاب الله جل وعلا قصة أيوب وقصة يونس عليهما أفضل الصلاة والتسليم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتضرعين وأفضل المتقربين يظل ليلة بدر. داعياً متضرعا منكسرا إلى خالقه جل وعلا وهكذا هو في كل حال من أحواله عند أحمد والترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال عرض ربي علي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جئت تضرأت إليك وذكرتك فإذا جئت تضرأت إليك وذكرتك وإذا شبعت ذكرتك وحبيبتك ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأمير من أمراء الشام: يا يا فلان أوقفني موخفا الموت. قال الأمير فشطه إلى مقابلة العدو، وهم حذرونك السيد تلوح أسلحتهم من تحت من تحت, من تحت الغبار المُعَقد عليهم. ثم قلت له يا سيدي هذا موقف الموت وهذا العدو قد أقبل تحت هذه القبرة المعقدة فدونك وما تريد. قال فرف أبل كيميتا طرف طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه وحقلت شفتيه طويلة. ثم انبأث وأقدم على القتال قال الأمير أما أنا فخُيِّلَ الى إلي أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة قال ثم حال بيننا القتال والالتحام وما عُدت رأيته حتى فتح الله ونصر وأن حازت تار إلى جبل صغير عصبو به أومسهم من سلو المسلمين تلك الساعة معاشر المسلمين مما ينظر بالخطر أن يمر المسلمون بالخطوب والكوارث فلا يستكينون لرب العالمين ولا يستجيبون ولا بطاعته يأملون بل في المسا يمنهم يكون وان شغ الا لله معرضون فربنا جل وعلا يقول في من هذه حالهم فلولا ان جاءهم باسنا تضطعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حينئذ كانت العاقبة وخيمة والمآل سيئة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي فتحنا عليهم من الأرزاق والخيرات والمتاع المتدفق بلا حواجز ولا قيود استدراجاً لهم حينئذن قال الله حتى إذا فرحوا بما أوثوا أي غمرتهم تلك الخيرات بعد البأساء والضراء وفرحوا بذلك بلا تضرع لله جل وعلا ولا شكر ولا خشية له ولا تقوى بل انحصرت اهتماماتهم في اللهو والنعب والاستسلام للشهوات المحرمة وانهمكوا في أنواع فساد حين حينئذ تأتي السنة الإلهية وهي قول وهي التي أكبر الله بها في قوله حتى إذا فلعوا بما أمتوا أخذناهم والحمد ولم تعود ولم تعود النعم تشكر ولا الكروب تزجر ولا خش البيان ربط حينئذ تأتي سنة الله جل وعلا نعم وإن كانت الأمة المحمدية أمة مرفومة لا تعذب بالاستقصاء الكامل تلك الأمم السابقة إلا أنها تأقب حينما تأرض هذه السنة الإلهية، تُعاقب بما يحصل من الشقاء والعناء والتفرق والاختلاف، حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. إن الواجب على الحكام في مؤتمراتهم، والواجب على الإعلاميين في إعلامهم، والواجب على المحللين في تحليلاتهم للواقع أن يصدروا عن هذه السنة الإلهية، وأن لا ينظروا إلى الأمور المادية، إنما ينظروا إلى سنة الله جل وعلا. الذي صطّرها في كتابه، فهي التي فيها النجاة والسلامة والفوز لهذه القمة كنья وأخرى. بارك الله لي ولكم، بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعنا بما فيهما من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه بنهو هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآب و في الأعلى وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أفضل أفضل النبيين والمرسلين الله أصلب وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه النجب أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي استحق الله جل وعلا فهي وصية الله للأولين والآخرين عباد الله. الواجب على أهل الإسلام الاتحاد والتعاون. الاتحاد على الحق والتعاون على ذعر الباطل، وأن يتعاون على رفع المكائد التي تحاق بلاد المسلمين. تهدف لشق وحدة الصف والكيد للمسلمين في أقايدهم ودينهم ومصالحهم على المسلمين جميعا في مثل هذه الظروف أن يقفوا صف واحدا لكشف دسائس الأعداء في الافساد والتدمير ودحضها وإبطالها وغدها الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذره على المسلمين أن يعلم أن بلاد الحرمين بلاد أهل المسلم بلاد أهل الإسلام جميعا فليتكاثبو على الحفاظ على لحمتها وجمع وحدتها وعلى أمنها واستقرارها وأن يكون ذلك هو الخط الأحمر لجميع المسلمين. إنما يتبوء الحرم الحرمان الشريفان من أمن ورقايل وعيش سعيد نعمة على كل مسلم، فأنا الجميع شكر هذه النعمة وبدل كل غال رخيص من دفأهما والحفاظ على استقراهما وسلامتهما، فذلك من أعظم واجبات وآكد المفروضات. على جميع المؤمنين والمؤمنات الواجب على المسلمين جميعا الحذر من الشائعات التي هي سبيل المنافقين والكفار في تفديك في تفتيك الصب الإسلامي إبان أصل النبوة فكيف بهذا العصب إن الشائعات مسلك مذموم ومنهج يسلكه الأعداء والمتربصون لحصول تحصيل الهزيمة المعنوية في قلوب المؤمنين والوقوع بالفتنة والأمور المشينة للتأثير على المعنويات والآذائب إن الواجب على أهل إلاد الحرمين وهم توجه إليهم سهام الأداء المتأددة أن يلتفوا مع قايدهم خادم الحرمين الشريفين وأن يحبظوا الاختلافا والفضوية وأن يصر أن علمائهم الطباليين وأن يكون كل فرد جنديا يحظي الله به الأمن والرخاء والاستقرار من مما هو من مقاصد من المقاصد الضوئية التي يجب مراعاتها وحبها والدفاع عنها خاصة وقت الشدائد والأزمات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين عباد الله إن أفضل ما تشكو به امالنا الاكثار من الصلاة والتسليم عن النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرطه رسولنا نبينا محمد الله، اللهم ارفع القلائف واشهدني ولا يمنع المهدي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع ال والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم ان عز الاسلام والمسلمين الله بماذل البدع والمبتدعين اللهم أذل الفداء والمبتدعين اللهم عليك بالكفار المحاربين اللهم عليك بالكفار المحاربين اللهم عليك بالكفار المحاربين اللهم كل إخوان المسلمين في كل مكان اللهم كل إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم في اليمن وكن لهم في سوريا وفي ليبيا وفي الصومال وفي فبالستان وفي موهما وفي جميع كل مكان مصاب المسلمين بالبأساء والضراء اللهم أنزل عليهم النصر اللهم أنزل عليهم النصر اللهم فرج همومهم اللهم اكشف بلواءهم <سؤال> اللهم اكشف بلواهم اللهم عجل بتنفيس كرباته اللهم عجل برفع الفتن والبِحَنِ عنهم اللهم أنزل عليهم نصرك اللهم أنزل عليهم فرجك اللهم أنزل عليهم فرجك اللهم أنزل عليهم فرجك اللهم أنزل عليهم فرجك, أنزل عليهم فرجك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل للمسلمين كل عز ونصر وتمكين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمه المسلمين في مصر وفي تونس وفي جميع بلدان المسلمين على الحق والتوحيد والوال والوال والوال والوال اللهم اجعل المسلمين في والوال والوال اللهم اجعلهم في والوال رغيد اللهم اجعلهم في والوال رغيد اللهم اجعلهم ينعمون بالرخاء والاستقرار اللهم اجعلهم ينعمون بالرخاء والاستقرار اللهم احفظ ولي امرنا خادم الحرمين اللهم احفظ ولي امرنا خادم الحرمين اللهم احفظ ولي امرنا خادم الحرمين اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم وفقه لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى يا ذل الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى اللهم أبطل كيد كائدين ومكر الماكرين يا حي يا غيبون اللهم اجعل أملهم في سفانة اللهم اجعل أملهم في سبان يا للجلال والاكرام اللهم اغذل للمسلمين والمسلمات اللهم اغذل للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تب علينا جميعا اللهم تب علينا جميعا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولك عند الباساء من المتضرعين يا حي يا قيوم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم فرج اللهم فرج أمومنا وهموم المسلمين ونفس قرباتنا وقربات المسلمين اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرى اللهم اجعل لنا من كل عسر يسرى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انزل علينا رحمة تغنينا بها أمن سواك اللهم انزل علينا رحمة تغنينا بها أمن سواك اللهم انزل علينا رحمة تغنينا بها أمن سواك اللهم أنت الغني ونحن اللهم أنت الغني ونحن فقراء انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا غني يا حميد يا ذا الجلال والاكرام عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا الصبح وعصر